وأنستغفرو ربكم ثم توبوا إليه متاعكم متاع حسن إلى أجل مسمى إلى أجل مسمى ويأتي كل الذي فضل فضله وإتوله فإنني أخاف عليكم عذاب يوم كبير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 ولين قلت إنكم مبعوثون من بعد الموت لا يقولن الذين كفروا لا يقولن الذين كفروا إن هذا إلا سحوم مبين ولين أخرنا عنهم العذاب إلى أمم معدودة لا ما يحبسه ألا يوم يأتيهم ليس مصروفا عنهم وحاق بهما كانوا به يستهزئون ولئن أذقنا الإنسان منا رحمة ثم نزعناها منه ثم نزعناها منه إنه ليؤوس كفور ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته لا يقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور إلا الذين صبروا وعملوا الصالحات غلاك لهم غفرة وأجر كبير فلعلك تارك بعض ما يوحى إليك ضائق به صدرك أي يقوله وضائق به صدرك أي يقوله عليه كنز أو جاء معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء هو موكيل 118. أن قل فأتوا بعشر سور مثله مفتراته وادعوا من استطعتم من دون الله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 الذين يصدون عن سبيل الله ويبغونها عودة وهم بالآخرة هم كافرون ولئك لم يكونوا معجزين في الأرض وما كان لهم وما كان لهم من دون الله من أولياء يضاعف لهم العذاب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 وَأَخْبَتَهُ إِلَى رَبِّهِمْ أُولَئِكَ أَصْحَابُ الْجَنَّةِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ مَثَلُ الْفَرِيقَيْنِ كَالْأَعْمَى وَالْأَصَمِّ وَالْبَصِيرِ وَالسَّمِيعِ هَلْ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلًا أَفَلَا تَذَكَّرُونَ 111. ولقد أرسلنا نوحًا إلى قومه إني لكن نذير مبين 112. ألا تعبدوا إلا الله إني أخاف عليكم عذاب يوم أليم 113. فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما نراك إلا بشرا مثلنا ما نراك الا بشرا مثلنا وما نراك تتبعك الا الذين هم اراذل نابدي الرا وما نراك تتبعك الا الذين هم اراذل نابدي الرا وما نراه لكم علينا من فضل وما نراه علينا من فضل بل نظنكم كاذبا قال يا قوم أرأيتم إن كنت على بينة من ربي وأتاني رحمة وأتاني رحمة من عبده فعُميت عليكم أنُلزمكمها أنُلزمكمها وألتم لها كارهون ويا قوم لا أسألكم عليه ما إن أجري إلا على الله وما أنا بطارد الذين آمنوا إنهم لا طردهم ولكنني أراكم قوم تجهلون ويا قوم أي ينصرني من الله إن طردهن أ تذكرون ولا أقول لك عيد خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول إني ملك ولا أقول إني ملك ولا أقول للذين تزدري أعينكم لي يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهن إن الذين الضالين قالوا يا نوح قد إجادلتنا فأكثرتنا جدالنا فأتنا بما تعدنا فأتنا بما تعيدنا إن كنت من الصادقين قال إنما يأتيكم به الله إنشاء وما أنتم بمعجز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 فَأَنْتُمْ يَسْخَرُونَ قَالَ إِنَّ تَسْخَرُونَ مِنَّا فَإِنَّنَا نَسْخَرُ مِنكُمْ كَمَا تَسْخَرُونَ فَسَوْفَ تَعْلَمُونَ مَنْ يَأْتِي عَذَابًا يُخْزِيهِ وَيَحِلُّ عَلَيْهِ عَذَابٌ نُّقِيمٌ حَتَّى إِذَا دَعَا أَمْرُنَا وَفَارَ التَّنُّورُ قُلْنَا احْنُ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 وهي تجري بهم في موج كالجبال ونادى نوح لابنه وكان, وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء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 وغيظ الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين ونادا له رباه فقال رب إنني من أهلي وإن وعدك الحق وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين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 وإلا تغفر لي وترحمني أنكم من الخاسرين قيل يا نوح احبط بسلام منا وبركات عليك وعلى أمم من من معك وأمم سنمتعهم ثم يمسهم من عذاب أل تلك من آباء الغيب نوحها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين وإلى عاد أخاه مودة قال يا قوم يعبد الله ما لكم من إله غيره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 يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين قالوا يا هود ما جئتنا ببينة وما نحن بتارك آلهتنا عن قولك وَمَا نَحْنُ بِتَارِكِ آلِهَتِنَا عَنْ قَوْلِكَ وَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ إِنَّ قُولُ إِلَّا اَتَرَاكَ بَعْضُ آلِهَتِنَا بِسُهُ قَالَ إِنِّي أُشْهِدُ اللَّهَ وَاشْهَدُوا أَنِّي بَرِيءٌ مِّمَّا تُشْرِكُونَ وَاشْهَدُوا أَنِّي مَا يَعْبُدُونَ مِنْ دُونِهِ فَكِيدُونِي جَمِيعًا ثُمَّ لَنْ تُنْظِرُوا إِنْ تَوَكَّلْتَ عَلَى اللَّهِ رَبِّي وَرَبِّكُمْ مَا مِن دَابَّةٍ إِلَّا هُوَ آخِذٌ بِنَاصِيَتِهَا إن ربي على صراط مستقيم فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به وَيَسْتَخْلِفُ ويستخلف ربي قونا غيركم ولا تضرونه شيئا إن ربي على كل شيء حفيظ ولم جاء أمرنا نجينا هودهم والذين آمنوا معه برحمه مما ونجيناهم ونجيناهم من عذاب الغليظ وتلك عادون جحدوا بآيات ربهم وعصوا رسوله وعصوا رسوله والتبعوا أمر كل دبّار عنيم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 أنا لفي شك مما تدعون إليه مريب. قال يا قولي أرأيت إن كنت على بينة من ربي وأتاني منه رحمة وأتاني منه رحمة فمن ينصرني من الله إلا عصيته فما تزيدونني غير تخسير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 هو قد جاء أمر ربك وإنهم آتيهم عذاب غير مردود ولما داءت رسلنا نوقا سيئ بهم وضاق بهم ذرعا وقال, وقال هذا يوم عصيب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 بقية الله خير لكم إن كنتم مؤمنين. وما أنا عليكم بحفيظ قالوا يا شعيب أصليتك تأمرك أن ترك ما يعبد آبنا أَوْ أن نفعل أو أن نفعل في أموالنا ما نشاء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 واستغفرو ربكم ثم تبوء إليه إن ربي رحيم ودود قالوا يا شعيب ما نفقه كثيرا من ما تقول وإن لنا راكفين ضعفاء ولو لا رهطك لرجلناك وما أنثى علينا بعزيز قال يا قوم أرهطي أعز عليكم من الله واتخذتموه وراءكم واتخذتموه وراءكم ظهريا إن ربي بما تعملون محيط ويا قوم عملوا على مكانتكم إني عامل سوف تعلمون مين تأتيه عذاب يخزيه ومن هو كاذب وارتقيه إني معكم رقيب ولن لا أمرنا نجيه شعيبه والذين آمنوا معه برحمه مما نجينا شعيبا والذين آمنوا معه برحمه مما وأخذت الذين ظلموا الصيحة، وأخذت الذين ظلموا الصيحة فاصبحوا في ديارهم جاثمين، كأن لم يغنوا فيها. ألا بعدا لمدين كما بعد الثمود؟ ولقد أرسلنا موسى بآياتنا وسلطان مبين.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 وذلك يوم مشهود وما نؤخره إلا لأجل معدود يوم يأتي لا تكلم نفس إلَّا بإذنه فمنهم شقي وسعيد فأما الذين شقوا ففي النار لهم فيها زفير وشهيق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 خالدين فيها ما دامت السماوات والأرض إلا ما شاء ربك عطاء غير مجذوذ فلا تكفي مرية مما يعبد هؤلاء ما يعبدون إلا كما يعبد آباء وَإِنَّ لَهُمْ وَصْفُهُمْ نَصِيبَهُمْ غَيْرَ مَنْقُوصٍ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتَلَفَ فِيهِ وَلِأُولَٰئِكَ لَمَّةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مُرِيبٍ وَإِنَّ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 ولا تركنوا الى الذين ظلموا فتمسكوا بما هو لكم من دون الله من اولياء وما لكم من دون الله من اولياء ثم لا تنصرون طرفا وزلفا من الليل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 ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك ولذلك خلقهم وتنت كلمة ربك لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين وكلا نقص عليك من أنذاء الرسل ما نثبت به فؤادك